الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه. تاري أمر من سبارد بوكساني كخوة تعالى لقرآن بيروزة واني خوشده واتا خوة تعالى كي خوشده طبعا لقرآن والحديث الصحيحات كخوة تعالى فلان وفلان وفلان, وفلان خوشده فلان كسي كبن صفتا موصوفة أو صفة ثانية إخوته تعالى خوشة أون شو نفرميه وأحسن وإن الله يحب المحسنين يحب المحسنين لم آياتنا إثبات صفات محبته وإخوته بارو تعالى كإخوة خوش واستيه أبو أم جورا كسانا جل بيرس كأي خير وخطا أنت شايكن زانن شن آية ما إنها جورا فرمي إن الله يحب واي گورا براستی فلان فلان خوش دوي حاول بين هر همومان خمان کین بوکه سنه تعالی می خوژه او کو فرمی الله يحب المحسنين ان الله يحب التوابين ان الله المتطهرين والله يحب الصابرين والله يحب المتوکلين اروها فرمی ان الله يحب المقسطين فان الله يحب المتقين چنان هزار اول القرآن خوایت علّا تکراری اکاتور خواف لانی خوشه. به ویسته انسان مسلمان مبغا تبرچاو جی خوی بدلواری بگره خوی کابو کسان تاخو خوشی بند. پس چی با انبابتا فرمای این الله علّا يحب اسماء و صفاته و له بها المتصفین بآثار الصفاتی. پس مشت خوایت علّا نه و صفات زور زور خوشه. Pour se transformer des خيان qui comprise tous les mêmes quatre joining tienen famous for sure J'ai juste fait Lesтор Bonus Quaisant ici est la cifâter de notre Abdaq in Dialogue Nous avons l'scenes aux dizaines sua bytens Sont des enseignants un policiel en사izzant Il semble que مثلاً خاي قولة عاليمة تشهول بالعاليمة، خاي قولة رحيمة تشهول بالرحيمة، با يعني زنابة، بسوزبة، مهربانبة، أما أنا صفاتي جوان لعبدة، لأخوات علايا، برا مصفات هي تنهبوا إخويا، وكو جبروت وعظمة كبريا، نابيا كسيتر أو جابي، حتى ناو هندق ناو هي تنبية كناي إخويا ناي خوتي لبني، يا ناي منالتي لبني، وكو الله وكو الرحمن. إلا نبي الله عبد الرحمن عبد الله نبي الله إبن الله كبنائي الله نائي الرحمن هنديك صفاتهن يعني كلمين متكبير مثلاً أبي الله كبنائي متكبير ونائي خواصة نابي نبروي أما تنهابي وست تعبد من دب خوي تعالىه وهركسي خوي لصفاتها لنها ومشو بيني بوهنا أنا أبي تججرك خوي تعالىه كاتا شكل خوات بس نه وکانی تری زور بی زوری نه وکانی تری خویت صفاته کانی تری خویت علی پیوسته امت ما شان کین، امش صفت آصفه تانو من تیا هبه، تعبودی پیوپ کین، بنداشتی پیوپ کین، و کوت مخار رحمانه، خار رحمیه، تو جبه صفت رحمت تیا به، خویت علی معلم به صفت علمتی، هول بی به اما نخوابی خوشه. الله لله مجتزأة الخوات تعالى أمي بخوش القرآن كه فرميتي ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها خوات على ناجواني هيا تبمنا وانا بندايتي بك تعبدي بيوكا دوابي بك بخوات الخوات على بمنا وانا دوابك ووصف ثناء خوابا بمنا وانا وبك بوسيلد لبشر دعاء كان خوات على القرآن فرمي خوانا ناجواني هيا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 خوي جوا رأوك ساني زور زور خوش ذي كشارة زينة وكاني أون وبمنا ونعي بعد ذاك انبو خوي تعالى وحق إمنا ونأيل جاريك كجيلين ولا حديث صحيحات وفرمياتي خوي تعالى نونا يا كسب إجمالي شتى بهاش جمّر دنيا منا ونبرتيال لي كم أو كوال بريان كيبيان شبيري بيان ناسي بلام القرآن وحديث صحيح دوم معنا بذاني ساهمج داواب كي بخو اي تعالى بمناوانا وحقي امناوانا وبي كاتك خو اي تعالى حليمه خذ بي اواط بي هوا نك الى رحمه اي تعالى بلا يلا تقوى رحمتك يا ياك الرحمن الرحيم بذاني رحمته يا لها ما كات اشاك خو غضبها يا اي انتقامها خو اي تعالى تواليها بمترسلي أبي حق بي حق بي بمنا وأنا هموي عبد الله كريم مسعود أو بباس ما كل حد دس الرابردو كفرمية بيا غماري عليه الصلاة والسلام هيدش كسر قوي خواي تعلم متحي بيا خو تحش بقازانج خو ما نجرته كمتحي خواي جوري بيا تو متحي خوا بكبر نوا بقازانج خود أجرته جا خواي تعلم جميل وجمالي بيا خوشا عف و عفیپی خواش، کریم و کرامیپی خواش، علی و علی، اهل علمی خواش اب، ویتر اهل ویتری خواش اب، قوی و مسلمانی با قوتی خواش و هر وها فرم رحم و او آنی رحمی رحمی آن هیا محسن و چاک کار خویجور لگل عبد کانی چاک هر وها خویت بارو تعالا بخشنده و بخشند کانی خواش اب، و اهل عدلی خواش و عدلی اهل جوری خوشنویه، اهل ظلمی خوشنویه، آواني کار بدستن. اگر عدالت ننیان رخ خوشه ناون، اگر عدالت بنیان رخایت علی خوشه آون، خایگور شرمی هی ستر اکا اهلی شرمو حیا و ستری پ خوشا هتاد وای. دین سر و آیت هنی ک خایت بر تو علی باسی، آوناکا او خوشه آون. آیتی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 Can ich ichk arabize? Mindest often性, keep wanting to believe y'all If you take wanting to believe, why isn't your pouvoir? Co абсолютно? pamięt鍵这点 word the sins to oneness what is your voice in the hearts So here we go. There it is,jal Buam colours But if you take wanting to believe, what is your pouvoir? The reason برو اكيد غيري او جاءك اخوانا بني بتاكيد اجل الدنيا اخوانا بني افرمت فانه يراك بس او تؤبينه كوات الدرجه احسان 2.1 يا غدار بي يا كم وهسكيت اخوا ابينك وعبادتك ده هركسك منو شعوري هبه هم خلطي لبيره شيتهو جهله استخاتو بس يوم بلا تو خاب بيني استخاس من شق اخوي من بيشان با تو you think about us above No When we do not know at all one, who tells us, what would you think of us above you and above us then we shall wait for our power to find us above us now if you speak Islam, you havehay단 Canada and you have Eu8 You wiev ост oben audible if we have no Snapchat for Islam as a Muslim then there is اما او كسيك إيمان شو تدل يعني كسان هن منافقين بظاهرين يشكن بس إيمان لا دل يانا إياه أو إسلام يعني بس ناس ندو نو دائرة إيمان هو لأنو دائرة كسانك هن دائرة يبتكرها بيودري إحسان كأب رودارا بس درجة إحسان يبوش وين نية و إيماني هي بس كذا نو إيمان كبيوت الإحسان في بلا عبادة للأخوة تعالى الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإن هو يراه تعالى علا عبادتك كأبيني أقرنا أو تأبيني بيا كلمي محسن يعني مسلماني شو مؤمني شو محسن شو يعني لو فرد رجع عبودي تعالى جليل يا تعالى. إن الله يحب المسرف وأولى خوش شو كرأسكن مسلمانه بس دروغ که بزاهر خوا خوش نیست راست لاییم حکم اسلام یاد بسره لبروی که وی اسلام کی بس لای خوا دل که زنی چی تیار خوش نیست منافق یان مؤمنه ولی منکش تو تدریج احساس خوا مؤمنی خوشه بس محسنی زیادتر خوشه با لبروی محسن درجه کی برسته لمؤمن بوی لعات کار و احسن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 ها دروا كاركش يخويا جروا ناله خويا جروا ان الله يحب التوابين بعذين تواب كيه كاره غير توبا لشي أكره لجناح أكره كارته جناح كي أكردوا من غلط مكت براستي بآجابم لعظمتي تو لو لو او أو ممكن تخوالم خوشة بس بدل الله جرب براستي نج حاشل روتان دروا السبكات دروا دل هموش من، انشاالله با اذن خویت علیه اویکه خوای قدر پیر روابو بینی بیه، خوای خوشه بیه. اهفه بگرته و لحاظ زیت او باقی آن که اکثر لخوای الله ایمن عزمت و او مجبور شوند ولو کاتیه خوالم خوشه ب. خوای اخوان خوان دکانو. به معنا. خوانی معنا یو مادی. دلیان خوان دکانو. لجناحو. لا هتشي شتا خرابكاني كلا ناود لا كوه بيتوا لا حسد ولا قين ولا رق ولا وبعبي تانا برهن ربنا مسلمان واروا على جورة تنشد كشرك وكفر ونيفاق وعبا وظاهري خوش على البيسو بالوخكان حاجة كناها كهاتا ناود ودرود هردو شيء خايفن كده خايف جورة توي خوشة اهتمام زيادة بداخله بعشان أه تاني وشكان من ناده، أو تاع دزنيجة ته، أو تاع غسل الجنابت ته مثلاً، أبي أو أنبكي خوي تعالتوه خوشة، أو دزنيجة قناعة للهابا، للحديث دي دزنيجة أتوه كسر دزنيجة بغير بداية كي باسم الله بك أبا شان دزنيجة كي ما كتبنا غمار بغير سلام الله سمعنا كوتاع بلا شدو الله إله إلا الله حدو الله شريك الله وشدو أن عبد ورسول الله إلا هل هش هش درجات بعشرة بركة ولا كاميان وشتناهوا، بخوا أو إيشبكه. و او باق تميز خائن به خوای تعالی بکرد بلال اما همو لسرساس ایمان اگر دار اگر کابر مشرک به هزار دس نیو جسم گره عمل او یشی وجب زیناکه ها اقاداربه دایمه نقطه ته علی برچاو به برا کنه شرک و کفر هر عمل یک بک استفادین امادم تو له نا و داخله ایمان صاف نبو بیت او بو مشرک بیا کافر بیا منافق بیا اجا ندی خائن خوش نگن بلال ولا Il ما a pas ما la vie, ما la vie, de la zakaat, de la vie, de la douleur. Mais ce n'est pas le travail. Le travail est l'essai de l'Eman. Si l'Eman est une émane, il ne peut pas être le travail. عمل ne peut pas être le travail de l'Eman. Nous avons dit qu'on a fait tout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 خويتعالى والله يحب المطهرين لسوره التوبه ان بابا تزور يا يسي ببحث لا سريتكو متعلقه به والله يحب المطهرين سبب نزول ما هذا على خويتعالى اواني بخوشك خويا خاوند كنو لسراء باو دزنيش مثلا باو أما بعثي مسجد قباء لم بعشرة وينبع سبكن خيت خيت على لب عشرة بعثي مسجد ضرارك. دلاء لمدينة بعشرة ويبقى مربع صلى الله عليه وآله وسلم بو مدينة أوس وخزرج طبعا الشر بولا لأن هم مدينة يهود هابون. بنو كينقاع وبنو نظير دائما.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 أم دواعنا حقد قين رقائجش زور يعني خصتا دللي خواني برا برا بوكس نية حتى برا بي وبواك بيرقليتي أبي خود سر كداةي ما نرقى لبيعهم رساوس السبب عداوة عبد الله كريم بيقول صلى الله عليه وسلم بيا المدينة بيعهم الله سبحانه خلشي او أو ناقه إنه أمره إنه أو لظاهرة بوبا مسلمان بس لداخل هر من هر منافقه رشد مدينة بجيش لداخل رشد بومك دعاء روي بوشا دعاء داسي دروسك لنا ومدينة بين مزجوت يا لو مزجوت يا كان تشاوري أو أبو عبد أو, أو أبو عميد الرهيب يمكن بكر يتوى أو بيا بالرئيس لنا ومدينة على أساس عبادتي بوبكا بومك أو بابتنا ووازلمزجوتي قبابةني خايت على واحد بوب يا عمرك صلى الله عليه وسلم كأو منافقان أو مزجوتان أو هذا الرسكونة بضرر من جانب بمسلمان ومتفرقا لبيني مسلماننا نينا مزيد ضرار أو كوابيت أو يضرر بومسلمان كاتجار يوم مزجوت دروز أكل يا بوا ضرار أمره بنبي ترى أو مزجوتان دروس كراون ولا معله هر مزجوت التوحيد يخايت جابر زنكرابيت أو أو مزجوتة او به برخه ذلنا ابو بره چونکه شرك و ضلاله و كفر ضل بستن بغير خوي تعالى او لو مزگوتك ناكلت انا ابو خوي تعالى او مزگوتك زرر بمصلمان انا بخش او اني مزگوتي چان بزرر دروسك يا خوي تعالى به فرمتوني ابي بچيت نا او يغمر صلى الله عليه وسلم او مزگوتي سلطان الروحاني لو اني اذكر اسم الله بس شلون مزگوت الروحاني علي بال او مزگوتك اجي شرك و ضلاله ابو برخه له جاءوا صحبانا لنا وقباية خايت على وصي أنا ك كتوحيد إيمان وخايني وبايني أنا راجد وبيعمري خاص وصلم لي أنا بس الحدث هيك أبوي بانصار وجابر وأنس بمانة جرن ولا كم ما يتحاتا خواره في فرمي فيه رجال يحبون أن يتطهر والله يحب المطهري لنا هو مزجوتها كسانجش تام مزجوت قباي ما أقصد دامه شكل مزجوت قباء دروس كرا ياكم جرن بعشر مزجوت مدينة دروس كرا ولكن يقولون ان المسجد يقولون ان المسجد يقولون ان ان المسجد يقولون ان المسجد يقولون ان المسجد يقولون ان المسجد يقولون ان المسجد يقولون ان المسجد يقولون ان المسجد يقولون ان يا عبد القادر هاوار يا غوزي جيلاني هاوار حتى جارق الله يا الله حذر جار الله يا عبد القادر او عبداتي ابو عبد خوارق الا ما خوارق الا جوراشنا خا يا هر مزغوت يا ابو حتى مسجد الحرام مسجد الحرام كشيركي تاكرا خوي غور امري ببيغمرك بجي بي الله سبحانه مو علينا نجوبو مدينه خنا مسجد الحرام و ابراهيم دروسي كدوبا كافراغانيش تي ورتو هر لي بو او تيبره بجيب يا الله کوانته آبی او شنی یک خواب رسیدی تا بگرپی او در مسجد شنی سجود شنی عبادت اما همه قرآنگر تکی کتیان نبینید او همه قرآنگر کلمیت کتیان نبینید خانقایی نبینید او بویش تکان گر راون برای برای زم سری قرآن مسجد شنی سجده بدن شنی عبادت کدن با خواب تنها خواب هیچیتر عالم مسجد ابلیه یار رسول الله اکثر کافر بی یا عبدالقادر کافر بی لامسجد الحرام لامسجد کی پیغمبر صلّا و سلم نبی او ابلی نبيبي جيجي عبداتي عبو يا انت ولا بين مسجد ما جالب يا يقول الله عليه وسلم يا معشر الأنصار ان الله قد اثنى عليكم في الطهور في الطهور خير فما طهوركم هذا وتجي اي انصار كان ايوا خاي غور زور وصفيك دولو ايتها فيه رجال يحبون ايتها يعني يعني يشخوا وصفيك اخوان شاتي ببا اما ايوا بي باغبيته هو خاي تعالج او كساني خوش كخوان باغ كنوا اما شاتي تش غوريه وتي هو شيء كان بزالم طوره كي وتي اخو خاكن كنوا كي وتي طبعا ايوا ابي اغدار باللوزه منا او كمبو میزگو تکان اویجان نبود بلع او حنفی او با بتن نبود میزگو تکه چهار دیوار بود برلو داشت، با برد یاب آورد. عاش کم بود، با برد خواین و با بردش استش هر تاروش کلامت هر جایی ز خود خواین کیه. ولی ما با برد آو بی بگ، با بدرخواین کرد نبود با آو خواین کرد نبود هر دو چشان شرعین. و اگر آو هبو برده بود آبی آو خود خواین کیه. آو برد کنای تو بیکو. اگر هاتو آو نبود با برد خود أمان بقاؤه خائن خائن كردو. هوان جوتيان قالون توضؤ للصلاة ونغتسل من الجناب ونستنجي بالماء. والله ما دزنيش جررين غسل الجناب بدك بقاؤه سرقاؤه كين بقاؤه. قال هو ذاكم فعليك به. فرمي أأويا يا أخو على وصفي كردون أو أأوتشون خائنس يعني بباعشي خائن تانا قالت هو بعكوا تميزن رأيكوا بيه كن على وصفي كردون. لم لا یواب یهیست اشاره بین بوق سریک خواه خواند نکن و بداغو یعنی مزگو تکان بر رویست تماشاین که حاشی لرودان بون میزیله از خانه کاری سبب اگریه هزین حاشی لرودان بپیاو میزگی که و جیه واین یعنی هند دکشن هیا کراهت جگ میز و با باتان لبر بگی نتوانی برای یعنی که ابرا خوی دانا پوشه یا خوی لسر او بيغمري خواب من بعده قال صاحب كسك لعذاب قبر يعني موجيبي عذاب قبر يعني اوكسي خوي خا انك تعلميس كردن لخدابوشين لو بابتان لكات استنجاء لكات قضى حاجه موجيبي او عزابي ما عذاب قبر بلا يدو قبراتي تفر فرمي امدو انا هلدو كان عذاب سوحي فوك من أوبر أواني والله يحب المتطهرين ولكن يجب ان يكون من يكون هناك من يكون يحب من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من او هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك من يكون هناك بشن لعاتك خوات على فرموا الله يحب الصابرين صبر النبي بشر صبر النبي صبر خوي قورته يخوشين صبرش براس دي منزلة ياك أشن جارو من بس كردوه زور قوريه خوا ببي ببيه هيج برام برق يعني الحق لقلاه حسابنا كهداش تدياته أجل الصابير ببي ببي حسابه صبر صرت عاتك تاني هتا مرن ربك حتى ياتيك اليقين ما لي تأخذ تمجنيش أو نمك أو نمروج أو نمذك أو نمحس أو نم أو نمك وأملي هتأمر دنتو عبدي صبري لسر بقرة خواتي خوشة. أجر وانك يخواتي خوش لا. دوم صبر قل لسر حرام مكان ما يك خود بقرة خود بقرة خود بقرة خواتي قرتوي خوشة. صبريش قل لسر نار حتى كان باك الدمري دايك الدمري جنة الدمري منازل الدم قصاي خواتها. يعني مظاهرة بقي انتيج خوات. والعيادوا بالله خل قال لك مصاهرة عندش إخوان شو هو يخوي يقولي ان ما أعطى ولو ما أخذ وكل شيء عنده وإلا جل مسمى اصبروا واحتسبوها اصبروا واحتسبو أو تعزنا من رئيسها كسيجي كلمت ولا كه هي خويتي أيادي خويتي أو يوري هي خويتي من ولا كده أتي بز مزارد شيخ مكه بلا ان لله وان اليه راجع الله اخويا صبروا بگرا اذا لسنا خوش يگنا وبلان بداخ ولاتي مو... مسلمان بعام اوهانين دار هر گرتني او كوركوم تعزين امانيك اجيلي اوا هيچ لشر اخوي گوري اني يومي بيشو كفنيكا بی خرنا و قبرک و توابار کس ممالک خوی، یعنی او تودانیش تی چی چی چیه که او دانیشته، ده روز دانیشته، دهصد روز دانیشته، ده میلیون روز دانیشته، چی ساده هی؟ اما دژایتیا، هر کس بله یشی خوی، اینجا گلی گلی کاری دید، اینجا ریاضی معدّت بپیش، اینجا پارلپیانای خوانابخش دیده، اینجا قرآن فروشی، اینجا دس بران و قل بران و ساخته چیان تجارت با قرآن واقع، اما هموی گناهباره، من هموی لسانی. جرأت تبي تجون الصبر لسرق أو ناراحت يبكى. فعشان نقطةك المهم هي لما الساليم مردوع نشكر دين لسرى. حديث ماني على الصدق كس موحد يا بلال. يا تسلكس موحد بينيوجيل سركا أو كسرج أهل إمام بأخواته على لو جنا حكاني خوشة به. لو هنيام ربلكا قد شوار صدق كس بين صدق كس مليوني نيوشيل إنشاء الله دورة سيد نيوشكران كابذان موحد يك خابرستن همون نيوشكن يك نيوشكن نيا. سن كازلوك اسي ني اش قال بس خواراستا ومي درويا ابي اوابي هو زور ميمان نقطيا او ني اش كراني كان ني اش لسر امر دوكان اعتقاد ايماني ان ابي واوي بلن بس خواراستا بس ربا زكي او راستا حموما نشي ولاي او دنيا حمي دروكا ام اي تش كن كافر مثي قال غير اخوا ذلك بان الله هو الحق و وان ما يدعون من دونه هو الباطل خواهق وباق تريهم يباطلها. أي أوانى كان يجاك اللسان مرضك واعله. قرتشي شيب من بقانونه يكون بخسر خوانه. بقانونه يكون بخسر خوانه. أما خواه أبوه الدلتا. عليه تكافر فيه. عليه أقصي خوف رأى خست الزبل خان أقصي بندوس خاطي طمعه في الدنيا كل. كن كسمانه صد دلي يقول <تصفيق> نغا ان ربي الاول نخلق نيجيكم ابيو واحد يعني الله يعني الرو كنا اخوا فاش كنا الله والله يحب الصابرين كما صبر جتنيش كرسة زور زور لا سري هؤلاء ما كانت كما بلقوا أجرين وكل جيران ولا ناقب رين إلى آخر وين ووينه يا. هوي أهل إيمان بأهل توح أمر ريشة مرغوب فيها راس مسمى دسكاريتشينا هذا ليتي الشوارب سكسوكيك بيلتو سلامي ça. La отличie Vietnamese, ne peut donc بس dire. S besar ressemble leur Compliment. Et il n'y a rien C'est la vérité sur notre vie. Imagine que Поэтому Qu'un seul seul assentraire veut une seule personne. et pour l'expérience, Quand tout seul seul seul seul seul seul seul seul seul seul بس غير رقي بيغا بسو تنها رقي ترا ايغريت برق رقي بسو بو خوياك يا كذب لا سير يا رغا برو ومعلاش شعرك زوقوري هو صبر لا سرتو وحده الراس عمرو الصبر زوق فرسه اري والله هاو رويشتو باع قلتهم جوهم من بزنيات وبزنيات بايني كامل بزنين ابي بيغامر برو ربي بلا با اي او توصقاله شييره تويشتو تتو ام متوجه شد و چند توبه لگرایی هلی تو آوانیتی هم یلایا با. زن چون حرمتی پیغمبرش کوا، چون حرمتی سلیلا الله سام دینا گیش کوا، چن هزار آهن تو، دبیش صبر بگرند. اما چهار کس صبری لسر نگری. عمو پشت گانمان، مخوان ما مستحی پیکه. دب رو خوش کم خورد کرد. درک نباد صبلد دنیا خور شیان عذاب ها؟ عذاب که قیامت که خواه گورال سر او حجاب عذاب داره آو ناخوشه یان خالتش گربیت و گالت میکنه او گالت کرد کامیان زورتر ناخوشه کامیان پس از صبح الان دنیا برودو قطعی تو خوشه که پیدالن آفرین ولای کرایو آفرت چی مسقفیاو رجینیاو و کدوما خوی دانپوشیو آواپیاله اما خوشه لاتو یان بهش تکه خواه کلم مقابل او حجاب آدنت انا سابقا لكني اقول لك يحب صادي لكني اقول لك ان الله يحب صادي لكني اقول لك ان الله يحب صادي لكني اقول ان الله يحب المتوكلين، لكني اقول لكني اقول لكني اقول لكني اقول لكني اقول لكني اقول ولا غير خواتو أنا وياه أما وانن كحساب نجشنا كان خوانين نجشنا كان ويعبدتو إيمانه توحيد وآنيان يعني وأربعة كان وباخواته لبيب شو الله صلى الله عليه وسلم. كلمة لنا ربي. ربي ربي <عزيزان Administration> ثم يعني انجا يعني أصلاً هالخوا أص أصلاً تو غير عبد القادر فلان فلان حتى بيغمر غمر صحيح لماذا تدعوه لكي توقلي لسر ببستي. توكل توقلي لسر مردوان نابي شريك بيها کردن بخواي تعالى جاء خواي تعالى أو متوكيلاني خوش إن الله يحب المتوكلين يعني عليه لسر خواي تعالى توقلي بسته پشت بخواه بسته اوه پشت بخواه بسته زرر ركا اوه پشت بعبد اره والله زرر ركا يشي شتلو صفتهانيك اخويا تاع لوكا ساري كي خويا تاع القران على أفرمي يا الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه اي بالواداران هركس باش باش بزيتو لدينك اخويا يعني كافر يعني شتيك يعني مشرك يعني يعني غير ديني ومن يبتغي غير الاسلام دينا فلا يقبل منه وهو في من الخاسرين هر غير دين الاسلام قلب جره لا يقبل نكري القيامه ايشا لخسارت بندانه ولا ناو جهنم ابدا يا سنتي. اخوه باز الاسلاميه طاو جعفر مين هر كسه لو اسلامه باشغاز بيتو وپشتي تكوازي لبينه يا شريكي بوپياب كا ويا تشتي چيكب خارتا پالي فسوف الله بقوم يحبهم ويحبنا اخو اخواننا او تنابا كساني شيكاهلن كاخو او اني خوجي او اني شخويا انخوش او على المؤمنين كذليل بو مسلمانا خمخورن بو مسلمانا برحمن بو مسلمانا على الكافرين دجيكافر كانيش همزه الله تعالى كي خوجه ذليل بو بشدة بل سر كافر لأن كافر يزور بقيمة قيمته لا يشتوته لأنه قيمته بأداء أخوة تعالى فرمي للقرآن بيروس قل ما يعبأ بكم ربي لو لا دعاءكم فقد كذبتم فسوف يكونوا لزام أولاً أخوة تعالى لسورة فرقان آخر إذا عبادتنا للمسلمان نبي لسر أو الإسلام من نره لا يوجد قيمة الدنيا وعذابه جمسه قرد بأداء نبي فسوف يكون لزامه يعني عذاب اخوات تيوا الجهتاتا ويبي تدجمنا تيوا كاينه بلا من علاقه منيه اجا فرمي يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لو لايل لابينا اخوات تيوا واشن بهمو جركاني تيكوشان تيكوشان جهاد معناه زور غوروكراني ها جهاد النفس هي خوت ابي ايمان بيه ابي عمل ابي صبر ابي دعوه ابي صف امت شوارجه جهاده لنفس اخواتها جهاد الشيطان برنامج برب الشهوات والشهوات برنامج الراب واستيت ودوجر للجهاد جهادي اهل الظلم واهلي فسق واهلي بدعو اما نهيا كبدعوا وببان قوازو وامر بالمعروف ونهي عن المنكر جباجك جهادي كفار جاء كد صلاته ونهى شرع الله لك اما همي للقران وارده جاء وكساني واكفر ما لومي لومكاران جناترسل ك태تو امر بالمعروف و كنهي عن المنكر كي لا يميلوا مكرا ناتسي فالمذالك فضل الله يؤتي من يشاء والله واسع عليه اما فضل اخويا يا بهركسه اما بخشي اخويا يا بهركسه واخويتي على الزور بخشنده و مهربانه واخويتي على الزهنايبه احواطه جلم اياته ابو بديارك وكافر مي اگر ايوا نكن اگر ایولا سر دین تام بر دوام نبند ل ناآتام آباق قوم یا جاینک خوش بی و آنیش خوان خوش بی ما تقویت علی بسم صلی الله علیه و سلم در سگانی در بسم آکل و تارکانی اومان بخشینی خواب کافر کان هم رزلنان نیا با فرمیا گرد نیا هر هم وی بقدی یک بال میشود قیمت یبواله خویت علی بشه کافری نیا زور بی قیمت بس خویت علی و لسني محق برز لنا انا انا رز والله عبد كان خويا قريت اواه ها بكافراني اياه هو يستنا كافر دولة مترنية. مسلمان... فقيرو... لا وازع بس ظلت بما جهنم يغيك كحزار حزار خوشي دنيا شانور گرتي به كيك جار هلچي اشال جانه مگله حديثا فرمي الله بحياتي خير من بيني والله داوا كم الاخوات بار وتعالى يرمتي ما بلوا نبيك واخوات على اواني خوجي وامش خوات على ما خوجي ولا بناي او عتيك وشن ولا لوميل ملكران ناترسين باقي كتر بود سيدات ان شاء الله